والذين إذا فعلوا ََ فاحشة َِ أو َْ ظلموا ََ أنفسهم ذكر َ الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا ََْ لذنوبهم ِِِ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَم ْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أ ُ و ل َِّ ك َ جَزَاء غفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر الاعمدين قد خلت من قبلكم س ن ف َ س ي ر في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس و ه د ى وموعظة للمتقين ولا ت ه ِ ن و ا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إيه يمسككم قرحو فقد مس القوم قرحو مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ولعلم الله الذين آمنوا ولعلم الله الذين آمنوا ويتخذ م ن ك م شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا و ي م ح ق الكافرين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 إلا رسول ُ قد َْ خلت ََ من قبله الرسل ُ أَفَإِمَّا تَأْوُقُتَنَّ ق َ ل َ ب َ ت ُ م ْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن ي َ ن ق َ ل ِ ب ْ عَلَى عَطِبَيْهِ ف َ ل َ ي َ ض ُ ر َّ اللَّهُ شَيْئًا و َ س َ ج َ أ ج ِ ز اللَّهُ الشَّاقِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أ َ ن ت َ مُتَ إلَّا ِ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيْمَن مِن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ ك َ ث ِ ي ر ُ و ن فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما ا س ت ك ا ن و ا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا رب نغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا بأمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين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 سنُلقي َ في قلوب الذين َّ كفروا َ الرعب َُ بما َ أشركوا َ بالله ِ ما َ لم ينزل ِ به سلطان ومؤآهم النار ومؤآهم النار و ب ِْ س َ م َ ت والضالين م ولقد صدقكم ََُ الله وعده َُ إ ِ ذ تحسونهم ُ بإذنه حتى إذا َ فشلتم َُْ وتنازعتم ََ في الأمر وعصيت و ع ص ي ت ُ م من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.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 ثم أزل عليكم من بعد الغم أمنة ن ّ ع ا ً يغشى طائفة منكم يغشى طائفة منكم وطائفة قد أمتهم أنفسهم يظنون.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 يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا ولو كنتم في بيوتكم نبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مواجههم وليبتلي الله ما في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوملتقل الجمع ا ن ي ه م استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد ع ف َ ل الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا ت ك و ن و ا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ ِ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ي َ ج ع َ ل ُ اللَّهُ ذَلِكَ ح َ ص ر َ ة يَجْعَلُ اللَّهُ ذَلِكَ حَصْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ م ُ ت ُ م ْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن م ُّ ت ُ م ْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ د ِ ن ت َ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ ل َ ن ف َ ض ّ و ا مِنْ حَوْلِكَ ف َ ا ف ً ع َ ن ك ُ م فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إ ي ينصركم الله فلا غالب لكم و إ ي يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمن وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أ َ ن يَغُلُّ و َ م َ ن يَغُلُّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَ اللَّهِ ك َ م َ ن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذبعث بهم رسول ا من أنفسهم ي ت ر و عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال المبين أَوَلَمَّا أ َ ص َ ا ب َ ت ْ ك ُ م مُصِيبَةٌ قَدْ أ َ ص َ ب ْ ت ُ م مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا ق ُ ل ْ ه ُ و مِنْ أ َ ن د َِ ا ن ُ ب ُ س ِ ك ُ م إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَمَا أ َ ص َ ا ب َ ك ُ م ي َ و ْ م ً ا ْ ت َ ق َ ا ل ْ ج َ م ع َ ا ن ِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا ق َ ا ت ِ ل ُ و ا فِي س َ ب ِ ي ل ِ اللَّهِ أَوِدْفَعُوا قَالُوا ل َ و ْ ن َ عَلَمُ قِتَالَ الَّتَبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَ ئ ِ ذ ٍ أَبْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا ل ِ ي َ س َ ب ِ ق ُ لُوْبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِ م َ يَبْتون ا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 فريحين بما آتاهم الله من فضله َ ويستبشرون َ بالذين َّ لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ِ ألا خوف عليهم ولاوم يحزنون يستبشرون ََ بنعمة َِ من الله و ف ض ل ٍ وأن َ الله لا يضيع أجر َ المؤمنين الذين السجّابوا لله والرسول من بعد ما أ ص ا ب ه م ُ القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجراً ع ظ ي م ا ل ذ ي ن قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم إيمانات، فزادهم إيمانه، وقالوا ح س ن ا الله ونعمة وكيل. فَأَنْقَلَبُوا ب ِ ن ِ ع ْ م َ ة ٍ مِنَ اللَّهِ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ س ُ و ء ٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَاكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوا وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ولا َ يحزنك َْ الذين َ يسارعون ُِ في الكفر ُِْ إنهم ُ لن يضر الله ش َ ي ْ ئ ا ي يريد الله ألا َ يجعل ََ لهم َُ حظاً في الآخرة ولهم َُ عذاب عظيم إن الذين اشتروا َ الكفر بالإيمان ِ لن يضر الله ش ي ئ ا و ولهم َُ عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير ل أ ن ف س ه م إنما نملي لهم ل ي ْ د ا د و إثمهم ولهم عذاب مهين ما كان الله ل ي َ ر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتب ي من ر س ُ ل ه من يشاء ف آ م ن و ا بالله و ر س ُ ل ه وإن تؤمن وتتقوف ا لكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة و ل ل ه ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أ غ ن ي ا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 والقد جاءكم رسلا من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم فلما قتلتمهم إنكم ت م ص ا د ق ي ن فإن ك ذ ب و ك كف قد كذب رسلا من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس دائقة الموت، كل نفس دائقة الموت، وإنما ت و ف و ن أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، و م ا الحياة الدنيا إلا متع ا ا ل غ ض ر لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذا ومن الذين أشرقوا أذا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ م ِ ث ا ق َ ا ل َ بِنَوْتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا ت َ ب ْ ت ُ م ُ ن َّ ه ُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ أَظْهُورِهِمْ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ أ َ ظ ه ُ و ر م ْ و ََ ش ْ ت َ ر َ و ْ ا بِهِ ثَمَنًا ق َ د ِ ي ل ً ا ف َ ب ِ ئ ْ س َ م َ ا ء ِ أَشْتَوُونَ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 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ و َ أ خ ْ ت َِ ا ف ِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ ق ِ ي َ ا م َ ه وَأُعُودَهُ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِنًا سُبْحَانَكَ ب َ ق ِ ن َ ا عَدَا بَنَار� ربنا َ إنك من تدخل ُِِْ ا رفق ََ د أخ َ زيته َُ وما َ للظالمين َ من ْ أنصار َ ربنا َ إننا سمعنا م ن ا د ي ا ي ن ا د ي ل الإيمان أن آمنوا بربكم َُّْ ف َ آ م ن ا ربنا َ فاغفر لنا ذنوبنا َُ وكفّر ََ عنا سيئاتنا و توفنا م َ الأبرار ربنا و ا ت ن ا ما وعدتنا على أسرك ولا ت خ ز ن ا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أن ي لا أضيع عمل عامل من منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ف ا ل ذ ي ن ه ا ج ر و ا و َ أ خ ر ج و ا م ن د ي ا ر ه م و َ أ و ذ و ا ف ي س ب ي ل ِ ه و ق ا ت ل و ا و ق ت ل و ا و ق ا ت ل و ا و ق ت ل و ا ل أ ك ف ر َ ن ع ن ه م س ي ئ ا ت ه م و َ ل أ ُ خ ل ن َ ه م ج ن ا ت ت ج ر ي م ن ت ح ت ه ا ا ل ْ أ ن ه ا ر ث و ا ب ا م ن ع ن د ا ل ل ه و ا ل ل ه ع ن د َ ه ح س ن ا ل ت و ا ب ل ا ي َ غ ر َ ن إنك تقلُّ الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبأس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن َ ا ء خالدين فيها ن ل ً ا من عند الله وما عند الله خير للأبرار و َ إ ِ ن َّ م ِ ن أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ وَإِنَّمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ قَاصِعِينَ لِلَّهِ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قديلا وَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ا ل ْ ح س َ ا ب ِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ص ب ِ ر ُ و ا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهُ أ َ ط ْ ب َ ع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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبدت منهما رجال ا ك ث ي ر ا ونساء واتقوا الله ا ل ذ ب ي تشاء ُ و ن به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتل يتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم إنه كنحوبا كبيرة وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِقُوا فِي الْيَتَامَى ف َ ا ن ك ِ ح ُ و ا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّشَاءِ م َ ث ْ ن َ ا وَثُلَاثَ و َ ر ُ ب َ ا ع ٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذ َ ل ِ ك َ أَدَنَا أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فإن طبنا لكم عن شيء منه ن ف س ا فقلوهن لي ا م ر ي ئ ا ولا تؤتوا ا ل س ف ا ء أموالكم التي جعل الله لكم ق ي ا م ا و ا ر ز ق و ه م فيها وكسوم ا ورزقهم فيها و ق س و م وقول لهم ق و ل ا م ع ر و ف ا وَبَتَلُ الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُنِ كَحَفِ إ ِ ن َ آ َ ن َ س ْ ت ُ م ْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا إ ِ س ْ ر َ ا ب ً ا وَبِدَارًا أ َ ي ْ ن ي َ ك ْ ب َ ر ُ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا ف َ ل ْ ي َ س ْ ت َ ع ْ ف ِ ف ْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُو فإذا د ف ع ت م إليهم أموالهم فأشهد و عليهم و ك ف ى بالله ح س ي ب ا ً للرجال نصيب م ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب م ما ترك الوالدان وللنساء نصيب م ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو ك ذ ر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسم تؤلوا القرى ب واليتامى والمساكين فرزقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا و ل ي خ ش ا ل ذ ي ن لو تركوا من خلفهم برية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا ل ل ه وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أ م و ا ل ا ليتاما ظلماً إنما يأكلون في بطون من رموا وسيصلون س ع ي ر ا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن النساء فوق ذنتين فلهن ذل ذما ترك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 من بعد و ص ي ة ي و ص ي بها أودي ن أباكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أ ْ ر ب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان ع ل ي م ا حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهم و ل د فلَكُمُ ا ل ر ُ ب ع ُ م ِ م ا تَرَكْنَ م ِْ ب ع د و َ ص ِ ي َ ة م ِ ب ع د و َ ص ي َ ة ي ُ و ص ي ن َ بِهَا أ َ و د َ ي ن و َ ل َ ه ُ ن ا ل ر ّ ب ع ُ م ِ م ا ت َ ر َ ك ْ ت ُ م إ إ ل َّ م ْ ي َ ك ُ ل ّ ك ُ م و َ ل َ د فَإِنْ كَانَ لَكُمْ و َ ل َ د ف َ ل َ ه ُ ن ا ل ث ُ م ر ُ م ِ م ا ت َ ر َ ك ْ ت ُ م م ِ ب ع د و ص ي ة من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجلا يورث ك ل ا ل ً أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في ت و ل ث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 وَمَن يَعْصِ ا ل ل َّ وَرَسُولَهُ ي َ ت َ ع د َ ى حُدُودَهُ ي ُ د َ خ ِ ل ُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ا ل ل ل ل ه ُ ك ب ر